Aminu bila Allah wa Rasuluh, wa anfiqu maa jalekum mustahlfina fihi. Fala'zin aminu min kum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 بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا نقت باسم نوركم قيل ارجعوا ورائاكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله لم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتموا أنفسكم وتربصتم وارتبتم, وتربصتم وارتبتم وغرتكم لماني حتى جاء نور الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبيس المصير ألم يأن للذين آمنوا أم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 والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم اعلموا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 أَعَدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ ولا فيه انفوسكم ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نراها ان ذلك على الله يسير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 فأرهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه للجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفته ورحمة ورهبة لجت نبتدعها ما كتبناها عليهم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يوتكم كف ليل من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويظهر لكم والله غفور رحيم